كل ما يا بابا دينا نوفي الندر اللي علينا عند فدينا شفع فينا يا للي شفيعك مرنينا يا للي شفيعك يا للي شفيعك يا للي شفيعك شفيع شفيع مرنينا في الشدة صرخنا ونادينا مش طلب غير بسمعك صليت لنا وفرجت علينا جينا نتشكر لك في طحنتك في الشده صرخنا ونادينا مش طالبين غير بسمعك صليت لنا وفرجت علينا جينا نتشكر لك في طحنتك كلنا يا بابا جينا نوصل اللي عليك يا اللي شفيات مرينا يا اللي شفيات مرينا يا اللي شفيات يا كل واحد يحكي لنا حكايته واللي عمله البابا معاه اللي حل البابا مشكلته واللي كان مريض وشفا كل واحد يحكي لنا حكايته واللي عمله البابا معاه في ندري اللعنة عندي ثدينا شفا فينا يلشفيات ملينا يلشفيات يلشفيات يلشفيات ملينا أنا عم نفسي تعبت في مرضي ولا طب محترم عاي طلعت البعض فرو يا لمسني لمسني بإيدو تمشى أنا عم نفسي تعبت في مرضي ولا بابا دينا نوفي الندر اللي علينا عندي فدينا شفع فينا يالي شفيعك مرنينا يالي شفيعك يالي شفيعك يالي شفيعك شفيع شفيع مرنينا وانا اتهموني وانا المظلوم وطلبت البابا لمعنتك ولا عداش يدوب كم يوم لو كانت زهر براتي وانا اتهموني وانا القدر العالي ده عندي فدينا اشتاق فيا اللي شافيع مرينا يا شفيع يا شفيع اللي شفيع اتملينا انا المدير كان مستصادني من راتبي يخصم على طول شكت للبابا ورحت للشغل ما فيش كام يوم ولقيته منقوم انا المدير كان ما على طول ورحت ولقيته يا بابا نوفي الندر اللي علينا في ينو شفيها ينو شفيها اللي شفيها كمل واحنا ما كانش معانا ولاد رحنا الطاحونة وصلينا قالنا البابا بدلنا مات بس بشرط نسميه مينا واحنا ما كانش معانا ولاد رحنا الطاحونة وصلينا قالنا البابا بدلنا مات بس بشرط نسميه مينا